اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين مَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْ اتَّبِعْنَا كَمَا أُمِرْنَا وَلْيَسْتَشْهِدْكُمُ اللَّهُ إِن كُنتُم تَشْهَدُونَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي إِلِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَبٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عنك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشى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 وبشر المؤمنين بأن لَهُم من الله فضلا كبيرا وَلَا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتمر المؤمنات ثم قنقسموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونه فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَا لَبِثْتَ بِغَائِبٍ مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا فَزَوَّجْهُنَّ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 وَكَانَ اللهَّهُ على كُلِّ شَيئِطباَا ياأَُهَا الذيينَ آمنوا لا تَدْخُل بُنوتَ بِ إِللاا أي يُؤْذَللَكُم إ قعامٍ غيْرَناَا ظِرينَ إِهُ ولكن إذَا دُعيتُم ولكن إذ دُعيتُم فَدُخُلُ فَإِذاَا قَعْنتُم فَ تَشر وَلاَا مُسَْأْنِسينَ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 ي أيّهََّ بقلِّأَزْواجِك وَبَاتكَ وَِس إِ المؤمنِنينَ يدنين عَلَيهِ مِن جَداب بِهِم ذَانكَ دْنَأَ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَين وَوكانَ اللههُ غَفُورَ الرَّحيمَا لإَِّم يَتَهِ مُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُ بهِهِم مَ رَضُ وَْمُرجفُونَ فِي المدينينَة لَ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 قُل انما علمها عند الله وما يدرك الا قليلا لعله ساعة تكون قريبا ان الله على الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَلَا أَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرْأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمر نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به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 يقول الذين استمعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استمعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استمعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فِي أَعْنَاقِ الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون